van de إِنَّ لَكُمْ فيه هَٰذَا لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا ذٰلِعَتْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ولكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون Fzani wa-mi yukazzibu bihaa كعيدي متين ام تسالهم اجوا فم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم رب Bikawanatakun, kan zijn de لا نو ايمن وامن المؤمن فجاءته من الصالحين Oe, degenen die kathareren, zij zullen niet naar je toe komen وَمَا قُوَّةَ إِلَّا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم مَا الْحَقُّهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقُّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ Weer niet op dezelfde manier. Weer niet op dezelfde manier. We hebben het سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا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 وجاء فِي الرَّعُونَ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُثَّفِكَ تُبِ الْخَاطِئَ فَعَصَى Verschrikkelijkheid van jezelf. En als je in jezelf zit, dan zit Lijkt mij te vergen dat waarom is de aarde en de bergen verdrukken, katachtig waan schuwt de En Van de stad en ik wil ثم بيان انني ظننت اني مولاكم حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية kunnen EN niet de كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابيه يا ليت كان القاضي ما اعنى عني ماليا هلك عني سلطانيا Khulu fa'r luum al en we gaan ervan uit dat we niet kunnen veranderen. En dat ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ, وما لا تبصرون إنه لقول رسول وما هو بقول شاعر قليلاً مات من دون ولا بقول قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 وَعِنْدَنَا قُلْ يَقِين فَصَبِرْ بِاسْمِ ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كَالْمُهْلِ وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما Je bezorgt hem, يفتدي من وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتغلى وجمع فأوعى Sterker nog, dan zal ik u niet meer terugkomen. Ik الَّذِينَ يقمون على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق Verschrikkelijkheid de wetten en van de wetten. En In het niet omdat I'm many but love with نادت ان de het dat niet Hij tomt en hij فلا أقسم برب المشارق والموارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا vaderen, zij kroon en lagen, Domeer ze uit de فَأَقُولُ <تصفيق> مُذِلُّ زَلِكَ الْيَوْمُ لِكَنُ يُعْدُونَ بِسْمِ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطير jaafir l-kum min zunnu Oh. قَدْ خلقكم ٱلَّذِى أَتَىٰ أَلَمْ كيف كَيْفَ خَلَقَ الله سبع سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا من ذا سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذروا النال tekom, waat is er en wat doen we? We zijn niet meer. We zijn niet meer. We zijn niet meer. We al limina illa dalana وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن ولي لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Deze stap